قال المؤلف رحمه الله وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو معجزين بكسر الجيم المشددة بلا ألف فالأظهر أن المعنى معجزين أي مثبطين من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه وقيل معجزين من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم يعنون أنهم يحسبون المسلمين سفهاء لا عقول لهم حيث ارتكبوا امرا غير الحزم والصواب وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم كما قال تعالى عن إخوانهم المنافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء الآية وقوله في هذه الآية الكريمة والذين سعوا في آياتنا اعلم أولا أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده وإصلاحه ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى هنا سعوا في آياتنا أي سعوا في إبطالها وتكذيبها بقولهم إنها سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين ونحو ذلك ومن إطلاق السعي في الفساد أيضا قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الآية ومن إطلاق السعي في العمل للإصلاح قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وقوله وأما من جاءك يسعى وهو يخشى الآية إلى غير ذلك من الآيات ومن إطلاق السعي على الخير والشر معا قوله تعالى ان سعيكم لشتى الى قوله وما يغني عنه ماله اذا تردى وهذه الايه التي ذكرها هنا في سوره الحج التي هي قوله تعالى فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم جاء معناها واضحا في سورة سبا في قوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز اليم فالعذاب من الرجز الأليم المذكور في سبا هو عذاب الجحيم المذكور في الحج قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينزخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان الأول أن نتمنى بمعنى قرأ وتلا ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنهما تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لا حمام المقادري وقول الآخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسلي فمعنى تمنا في البيتين قرأ وتلا وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه وكون تمنى بمعنى قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين القول الثاني أن نتمنى في الآية من التمني المعروف وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسله ومفعول ألقى محذوف فعلى أن نتمنى بمعنى أحب إيمان أمته وعلق أمله بذلك فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوسواس والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي أو الرسول ما تمنى ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك وعلى أن نتمنى بمعنى قرأ ففي مفعول ألقى تقديران أحدهما من جنس الأول أي ألق الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه الرسول أو النبي وعلى هذا التقدير فلا إشكال وأما التقدير الثاني فهو القى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لهذا التقدير أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا ولنا بقية حديث حول الآية نستوفيه إن شاء الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته